لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى ولا يزال كلام المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب متعلقا ببيان أركان الإيمان الستة قال المؤلف رحمه الله وهو يذكر الركن الخامس من أركان الإيمان قال والإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا اليوم الذي يقال له اليوم الآخر واليوم الآخر جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا بأسماء كثيرة سمي بأسماء فمن أسمائه كما ذكر المؤلف اليوم الآخر ومن أسمائه يوم القيامة ويوم البعث ويوم الدين ويوم الفصل ويوم الحساب ويوم التغاب ويوم الجمع ويوم الوعيد ومن أسمائه الغاشية والواقعة والقارعة والحاقة إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وتسمية هذا اليوم بهذه الأسماء الكثيرة يدل على عظمة هذا اليوم ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله كما في كتابه التذكرة قال وكل ما عظم شأنه وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه قال فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة إذن فهذا هو يعني السر في تسمية هذا اليوم بهذه الأسماء الكثيرة للتدليل على عظمة ذلك اليوم وهول ما سيكون فيه قال المؤلف رحمه الله والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال وما يجري فيه من أمور وأهوال قال يقن أهل السنة بذلك يقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى وبالآخرة هم يقنون وقال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل إذا كل هذه الآيات تدل على أن يوم القيامة حق وأنه آت لا محالة ولذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا اليوم ويقنون به ويعتقدون بكل ما جاء فيه من أمور وأهوال قال المؤلف ويدخل في ذلك يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث يعني من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث ولهذا قال ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث ثم عرف البعث فقال وهو إحياء الموت وهو إحياء الموت إذن فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله جل وعلا سيبعث من في القبور وسيحي الله جل وعلا كل الموت للحساب الحساب الحساب والجزاء قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون وشاهد في قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأخبر الله جل وعلا بأنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإن الله جل وعلا يحيي بذلك كل الموتى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده والإعادة هنا الإحياء بعد الإماتة قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إذا فأهل السنة والجماعة من إيمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بماذا بالبعث بعد الموت بالبعث بعد الموت والبعث بعد الموت قد أنكره قوائف كثيرة من الكفار والمشركين ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عدة أدلة تدل على إمكان هذا البعث ووقوعه ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكثير من الأدلة التي تدل على إمكان ماذا هذا البعث بل وتدل على وقوعه والسبب في تنوع هذه الأدلة السبب في تنوع هذه الأدلة كما قلنا هو إنكار كثير من الكفار والمشركين لهذا البعث والأدلة التي جاءت في هذا الباب على أنواع على أنواع فمن أدلّة ذلك أن يخبر الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك البعث أن يخبر الله تبارك وتعالى بهذا البعث بل ويقسم عليه أحيانا وخبر الله تبارك وتعالى دليل على وقوعه لأن الله جل وعلا صادق فيما يخبر به ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ولهذا قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الله جل وعلا أيضا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم وهذا قسم لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثه إذن فإخبار الله جل وعلا بهذا البعث دليل على ماذا؟ على وقوعه لأنه لا أصدق من الله تعالى قيلا وحديثا ومن أدلة هذا البعث أيضا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى فالذي خلق آه الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا أليس بقادر على أن يعيده بعد موته يعني الذي خلقك من عدم الذي خلقك من عدم أليس بقادر على أن يعيدك بعد موتك طبعا الإعادة أسهل من الابتداء الإعادة أسهل من الابتداء ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده إذن هذا دليل يعني يدل على ماذا على إمكان هذا البعث، لأن الذي خلق الإنسان من عدم لا شك أنه قادر على أن يعيده بعد موته لأن الإعادة أسهل من الابتداء وإن كان الكل في حق الله تبارك وتعالى سهلا وإن كان الكل سهلا في حق الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أيضا ويقول الإنسان أئذا ما متوا لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان عن الكافر أئذا ما مت لسوف أخرج حي قال الله جل وعلا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا يعني الذي خلقك من عدم قادر على ماذا على أن يعيدك بعد الموت هذا هو المعنى وقال الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية كما جاء ذلك في صورة الحج إذن فهذا دليل آخر يدل على ماذا؟ على إمكان البعث لأن الذي خلق الإنسان من عدم قادر بلا شك أن يعيد هذا الإنسان بعد موته وبعد وفاته من الأدلة التي ذكرها القرآن أيضا على إمكان هذا البعث الاستدلال على ذلك بخلق ما هو أعظم يعني إذا كان الله جل وعلا قد فعل ما هو أعظم من إعادة هذا الإنسان فكيف يعجز عن إعادة الـ الـ الإنسان ولهذا قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني سبحان الله الذي يستطيع أن يخلق السماوات والأرض كيف يعجز على ماذا؟ على إعادة إنسان بعد موت فمن يفعل الأعظم لا شك أنه يقدر على ما هو أهوى وأقل ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم إذا فهذا استدلال بماذا بفعل ما هو أعظم على ماذا على إمكان إعادة الإنسان بعد موته وبعد وفاته أيضا من أدلة القرآن على البعث إحياء الله تبارك وتعالى للأرض يعني الأرض سبحان الله يعني قد يصيبها جفاف فتموت ولا يصبح فيها أثر لحياة الإطلاق يعني لا نبات ولا شيء ثم إذا بالله جل وعلا يحيي هذه الأرض بعد موته يحيي هذه الأرض بعد موته ولا شك أن الذي أحيى هذه الأرض قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته ولهذا قال الله تبارك وتعالى منبها على هذا الدليل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ميتة ميتة مجدبة قاحقة قاحلة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير أيضا من الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وهي دالة على هذا البعث أن الله تبارك وتعالى قد أحيى, أحيى أشياء ماتت في هذه الحياة فأحياها الله تعالى في هذه الحياة قبل يوم القيام يعني هناك أشخاص ماتوا في الدنيا وأحياهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وقد جاء في سورة البقرة خمسة أمثلة من ذلك ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة خمسة أمثلة لذلك فمن أولئك الأشخاص الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قالوا لن نؤمن حتى نرى الله عيانا وجهر قال الله جل وعلا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فأماتهم الله جل وعلا وأعادت فأحياهم مرة أخرى في هذه الحياة من ذلك أيضا ما جاء في قصة البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيته لعلكم تعقلون فهذا الشخص الذي قتل في بني إسرائيل أمر الله جل وعلا بأن تذبح بقرة وأن يضرب ببعض تلك البقرة ففعل ذلك فأحياه الله جل وعلا بإذنه أحياه الله بإذنه أيضا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه إن ذلك لمحي الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياء أمتهم الله وأحياهم في هذه الحياة أيضا ما جاء في قصة الرجل وحماره أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام يعني سبحان الله مئة عام أمته الله مئة سنة ثم بعثه ثم أحياه الله تعالى في هذه الحياة قبل يوم القيام أيضا ما جاء في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم ورب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير يعني أمره الله تعالى أن يأخذ يعني أربعة من الطير وتكون هذه الطير طبعا مقتولة بل ومقطعة ومجزأة وتوزع يعني في أماكن عدة ها يؤمر إبراهيم بأن يدعوها وإذا بها ماذا يعني تلتئم أجزاءها وتدب فيها الحياة بإذن الله جل وعلا والأيات معروفة في سورة البقر إذا فهؤلاء يعني أشخاص أمتهم الله تبارك وتعالى ماذا؟ أمتهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وأحياء أفلا يدل ذلك على أن الله جل وعلا بإمكانه أن يحيي الناس يوم القيامة؟ بلا إذن فكل هذه الأدلة يعني ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ليقيم الحجة على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور ثم أيضا يعني عدل الله تعالى وحكمته تقتضي أن يكون هناك يوم آخر. عدل الله تعالى يقتضي أن يكون هناك يوم أخر لأننا نلاحظ في هذه الحياة الدنيا بأن أناسا يفارقونها فمنهم ظالم ها؟ لم يؤخذ الحق منه ومنهم مظلوم لم يؤخذ الحق له فهل يعقل يعني أن يموت هذا الظالم من دون أن يؤخذ منه الحق ويموت هذا المظلوم من دون أن يعطى يعني حقه طبعا حكمة الله تعالى تأبى ذلك وعذل الله تعالى يعني يأبى ذلك وأيضا ربنا جل وعلا خلق العباد لعبادته وطاعته ونرى بأن أناس يفارقون الدنيا وهم عصاة وكفار وأناس يفارقون الحياة وهم آطئون لله تقات لله جل وعلا فهل يعقل أن يموت كل هؤلاء ولا يعادون ولا يحاسبون يعني حكمة الله جل وعلا تأبه ذلك إذا لابد أن يكون هناك يوم آخر يبعث الله تبارك وتعالى فيه الناس كله ويحاسبون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن فأشاهد أن كل هذه الأدلة كما قلت ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ليقيم الحجة على الكفار الذين أنكروا ماذا هذا البعض قال المؤلف بعد ذلك والإيمان يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر قال والإيمان بصحائف الأعمال إذن من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأنه ما من إنسان إلا وله ماذا صحيفة له كتاب دونت فيه ماذا؟ أعماله دونت فيه أعماله قال والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين يعني تعطى باليمين طبعا لأهل الإيمان والطاعة والتقوى أو من وراء الظهور بالشمال تعطى من وراء الظهور بالشمال ويكون ذلك لأهل الشقاء والعياذ بالله إذن فهذه الصحائف حق نؤمن بها، فأعمال العباد مكتوبة في هذه الصحائف وكل إنسان سيعطى صحيفته يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإصراء اقرأ كتابك قبل ذلك أه؟ وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا أو حسيبا كفى اليوم بنفسك عليك كفى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إذا فكل إنسان أعماله مدونة في هذه الصحائف ولهذا قال تعالى أيضا وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت إذن فنؤمن بهذه الصحائف التي يعطاها الناس يوم القيامة فمنهم من يعطاها من جهة اليمين ومنهم من يعطاها من جهة الشمال وراء ظهره قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وظننت هنا بمعنى أيقنت ظننت هنا بمعنى ماذا؟ أيقنت كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون فالظن قد يطلق في كتاب الله ويراد به ماذا؟ اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة مراضية في جنة عالية قطفها دنيا كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه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 والإيمان بالموازين يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين أو بالميزان فيوم القيامة سيكون هناك ميزان سيكون هناك ميزان توزن به أعمال الناس وقد اختلف أهل العلم في هذا الميزان ادري لماذا يعني الاخوة الهدف تفتعوا ما يخليهش في الصامت يعني هل يشق عليك هذا فاربي يهديه يعني هذا الانسان هذا يعني سبحان الله رك في مسجد تدخل مسجد يدخلها تفتعك في الصامت حتى لا تؤذي الناس طيب اقول اختلف اهل العلم في الميزان الذي سيوضع يوم القيامة هل هو ميزان واحد فقط أم هي موازين متعددة هل هو ميزان واحد فقط أم هي موازين متعددة فمما فمن أهل العلم من قال هو ميزان واحد يعني يوم القيامة لن يكون إلا هناك إلا ميزان واحد فقط وهذا الميزان توزن به جميع أعمال العباد ومن العلماء من قال بل هي موازين متعددة كثير فليس هناك ميزان واحد بل هي موازين متعدد فإما أن يكون لكل أمة ميزان يعني بعضهم قال لكل أمة ميزان كل أمة من الأمم لها ميزان خاص به بل قال بعضهم كل فرد من الأفراد له ميزان خاص توزن فيه أو به أعماله والذين ذهبوا إلى تعدد الموازين استدل بالآيات التي جمعت فيها الموازين التي جمعت فيها الموازين كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين ولم يقل ونضع الميزان إذن فالموازين جاءت في كتاب الله جل وعلا مجموعة قالوا فهذا الجمع يدل على تعددها يدل على تعددها ولكن الأقرب والصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد فقط ليس هناك موازين متعددة بل هو ميزان واحد والدليل على ذلك الدليل على ذلك ما ثبت في مستدرك الحاكم وغيره بسند يتقوى بما له من الطرق عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت يعني لو وزنت فيه السماوات والأرض لاتسع ذلك الميزان لذلك إذا فهذا يدل على أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري واستظهره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا فإن قال قائل فلماذا جاءت في كتاب الله تعالى مجموعة ونضع الموازين نقول جاءت مجموعة باعتبار كفرت ما يوزن باعتبار كفرت ما يوزن من الأعمال يوم القيامة ولهذا جمع وإلا فهو ميزان واحد كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الميزان الذي ستوزن به يعني الأعمال يوم القيامة وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذا الميزان ميزان حقيقي ميزان حقيقي له كفتان له كفتان يعني توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة أخرى فهو ميزان حقيقي خلافا للمعتزلة الذين أنكروا هذا الميزان الحقيقي وقالوا بأن المراد بالميزان أو بالموازين يعني حيث ما ذكر المراد بذلك العدل والقسط بمعنى أن يوم القيامة سينا... سيكون هناك عدل في محسبة العباد وأنكروا أن يكون هناك ميزان حقيقي وأنكروا أن يكون هناك ميزان حقيقي وقولهم هذا لا شك أنه باطل مرجوط لأن النصوص دلت على أن هذا الميزان يعني ميزان حقيقي ولهذا قد تثقل به الأعمال وقد تخف به الأعمال. كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. إذن فهو ميزان حقيقي. قد يثقل وقد يعني يخف العمل فيه وقد يثقل العمل فيه. ولهذا أيضا يعني جاء في حديث البطاقة المعروف في حديث البطاقة المعروف يعني ذلك من الرجل الذي يأتي يوم القيامة. وله تسع وتسعون سجلا من صحائف السيئات فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها توضع ماذا في كفة يعني توضع في كفة من كفة الميزان فيقول الله جل وعلا لهذا الرجل هل ظلمتك كتبت يعني الملائكة يقول لا يا رب يعني هذه السيئات سيئات مزدوا لي ولو. فيقول الله تعالى هل لك يعني من حسن يعني لا تراها الآن يقول لا يعني ليس لحسن لي لا أراه فيقول الله تبارك وتعالى له بلى لك عندنا حسن فتخرج لها له بطاقة ها مكتوب فيها ماذا لا إله إلا الله فيقول هذا الرجل وماذا ستفعل هذه البطاقة المسكينة مع هذه السجلات الكثير قال عليه الصلاة والسلام فتوضع تلك البطاقة توضع تلك البطاقة في الكفة فتطيش وتطير السجلات الأخرى وتذخل تلك البطاقة إذن هذا الحديث صريح في أن الميزان يوم القيامة يعني ميزان حقيقي له كفتان له كفتان ولهذا كما قلنا يعني قول المعتزلة بأن المقصود بالميزان الموازين هو مجرد العدل والقسط هذا يعني كلام باطل ثم يعني من أدلة بطلانه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيام فقارن الله تعالى بين الموازين والعدل قارن الله تعالى بين هذا الميزان وبين العدل فكيف يفسر تفسر الموازين بالعد؟ ماذا نقول؟ ونضع العدل، آه؟ ونضع القصة، آه؟ القصة اليوم القيامة لا معنى للآن. إذا فا على ظاهريها ونضع الموازين وهذه الموازين آه بها يتم ماذا؟ القصة والعدل ونضع الموازين القصة اليوم القيامة. إذن فهو ميزان حقيقي ميزان حقيقي يعني له كفتان هذا هو يعني معتقد أهل سنة والجماعة في هذا الميزان أهل السنة أيضا اختلفوا في الذي يوزن يوم القيامة يعني ما هي الأشياء التي توزن بهذا الميزان فكثير من أهل العلم قال الذي توزن هي الأعمال أعمال الناس أعمال العباد فأعمال العباد يوم القيامة هي التي توزن بحيث أنه يعني تجعل لها ماذا؟ يعني أحجام يوم القيامة يعني تجعل لها يعني أحجام يوم القيامة فتوزن والدليل على ذلك يعني نصوص كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خففتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذكر وهو عمل من الأعمال من أثقل الأعمال يوم القيامة ولهذا قال ثقيلتان في الميزان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق فحسن الخلق يعني يوزن يوم القيامة ويكون من أثقل الأشياء في هذا الميزان المهم أنه يعني جاءت نصوص كثيرة يعني تدل على أن الأعمال على أن الأعمال توزن يوم القيام على أن الأعمال توزن يوم القيام ومن العلماء من قال بأن الذي يوزن يوم القيامة هي ماذا ها؟ الكتب والصحائف صحائف الأعمال هي التي توزن فيوزن كتاب الحسنات مع كتاب السيئات فيوضع كتاب الحسنات في كفة وكتاب السيئات في كفة فأيهما غلب كان له ماذا الحكم كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وحديث البطاقة يدل على ذلك فتوضع أو توضعت في كفة تسع وتسعون سجلا من السيئات ووضع في كفة البطاقة التي كتب فيها ماذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا فدلت هذه النصوص على أن الذي يوزن يوم القيامة هي صحائف الأعمال وبعض العلماء قال بل الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه العبد نفسه يوزن يوم القيامة العبد نفسه يوزن يوم القيامة ولهذا ثبت في البخار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعض يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة ولكنه لكفره أو فسقه ونحو ذلك فإنه لا يزن عند الله جنح ضعف قال عليه الصلاة وسلام وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا لا يكون لهم وزن يوم القيامة ولهذا أيضا يعني جاء في الحديث الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني ذات يوم صعد شجرة ليأخذ منها يعني عودا أو نحو ذلك فضحك الصحابة رضي الله عنهم من نحفي أو من نحافة سقيه فسقه نحفتان جدا فضحك الصحابة رضي الله عنهم من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد لهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد قالوا فدل ذلك على أن العباد يزنون يوم القيام إذن فاختلف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة والراجح كما قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله أن كل هذه الأشياء توزن جمعا بين النصوص ف الأعمال والأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العباد أنفسه فجميع هذه الأشياء يعني توزن يعني جمعا بين هذه النصوص الشرعية إذن نعود لكلام المؤلف قال رحمه الله والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازنه فأولئك هم المفلحون ثم قال المؤلف والإيمان بالشفاعة يعني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أو للأمم كلها والشفاعة طبعا الشفاعة يعني من الأمور الثابتة بالأحاديث المتواترة فأحاديث الشفاعة يعني متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبتت بطريق التواتر ولهذا قال الناظم ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض قال ورؤية شفاعة والحوض إذا الأحاديث الشفاعة يعني أحاديث بلغت ماذا مبلغ التواتر مبلغ التواتر وبهذه الأحاديث يعني تقوم الحجة على الخوارج والمعتزلة الذين يعني يكفرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في نار جهنم إذن ف يعني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا بالشفاعة قال المؤلف الإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف وهي أي والشفاعة أنواع إذن الشفاعة أنواع قال الشفاعة العظمى يعني منها الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ليحاسبوا وليفصل بينهم ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا بعث الموت يوم القيامة فإنهم يجتمعون في أرض المحشر اجتمعون في أرض المحشر في صعيد واحد الأولون والآخرون كل, كل, كل الناس من آدم إلى يعني آخر البشر يجمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد وتدنو ماذا الشمس من رؤوسهم تدنو الشمس من رؤوسهم فيعرقون عرقا عظيما ويكونون في غم عظيم وفي كرب وهول عظيم جدا فماذا يفعلون؟ فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك ثم يعني يذهبون إلى نوح ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك ثم يذهبون إلى إبراهيم ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك ثم يذهبون إلى موسى ليشفع لهم فيعتذروا عن ذلك ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر عن ذلك ثم يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها يعني يشفع بإذن الله تبارك وتعالى للناس يشفع لأهل الموقف حتى يعجل الله تبارك وتعالى بحسابه حتى يعجل الله تبارك وتعالى بحسابهم وهذه الشفاعة هي التي سماها المؤلف الشفاعة العظمى لأنها من أعظم أنواع الشفاعات، لأنها تنال كل البشر فكل البشر يستفيدون من هذه الشفاعة حتى الكافر منهم حتى الكفار حتى الكفار لأنهم يكونون مع كل الناس يعني في كرب عظيم جداً يتمنون ماذا أن يعجل الله تبارك وتعالى لهم ماذا الحساب طيب إذن قال الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا هذه الشفاعة خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام ولهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الشافع وأنا الشافع قال وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينه ليقضى بينهم أي ليحاسبوا وأحاديث الشفاعة كما قلت يعني خاصة هذا النوع يعني وردت فيه أحاديث كثيرة يعني وردت فيه أحاديث كثيرة كحديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث عليه بكتب السنة المعروفة المشهورة كالصحيحين وغيرهما قال المؤلف بعد ذلك والشفاعة يعني من أنواع الشفاعة أيضا والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فلا أحد يدخل الجنة حتى يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فهي كالشفاعة لدخول ماذا الجنة وهذه الشفاعة أيضا يعني وردت بها أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يعني أطلب فتح الباب فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أو بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ثم قال والشفاعة هذا نوع ثالث والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف ليخفف عنه العذاب في نار جهنم وذلك جزاء ما كان يحوطه يعني يحميه ويغضب له إذا فشفعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه مع أنه مات على الكفر هذا أيضا من الشفاعات الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام وقد ثبت الحديث بذلك في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك؟ يعني أبا طالب ما أغنيت يعني ما نفعت ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك يعني هل نفعت عمك وهو الذي كان يدافع عنك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار هو في ضحضاح من نار والضحضاح هو الموضع الذي يعني فيه عمق قريب هو مكان فيه عمق قريب مكان فيه عمق ولكن هذا العمق يعني قريب قريب يعني ليس بعيدا إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرد الأسفل من النار قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وجاء أيضا يعني يعني هذا المعنى في أحاديث أخرى قال المؤلف والشفاعة وهذا نوع رابع إذا عندنا الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب قال في النوع الرابع والشفاعة في رفع. درجات أقوام من أهل الجنة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. يعني هناك أناس سيدخلون الجنة وكانوا يستحقون درجة معينة فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتهم. وهذا أيضا يعني نوع من الشفاعة ثابت ولذلك. روى مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه أو بوضوئه وحاجته يعني كان يعني يبيت مع النبي عليه صلى والسلام ويخدمه هذا الصحابي واسمه ربيعة بن كعب فقال لي أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل سل يعني سل حاجتك يعني هل لك حاجة أقضيها لك فقال له سل حاجتك فقال له الرجل أسألك مرافقتك في الجنة يعني أن أرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يعني هل لك حاجة أخرى قال يا رسول الله هو ذاك قال كوش واش قال هو ذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود إذا فهذا يدل على أنه بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لشخص في ماذا في رفع منزلته في الجنة ولهذا قال المؤلف والشفاعة في رفع درجة أقوام من أهل الجنة قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم يعني قيل هو خاص وقيل يعني قد يكون ذلك أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ونحوهم قال المؤلف وهو يذكر نوعا يعني آخر وهو النوع الخامس من أنواع الشفاعة قال والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة في أهل الكبائر وهم العصات من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها إذا هناك أناس فعلوا كبائر وسيدخلون يوم القيامة النار ولكن سيشفع فيهم أناس فيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار ويدخلهم ماذا الجنة بمعنى أنهم سيخرجون من النار قبل أن يأخذوا العذاب كاملا قبل أن يعذب يعني كامل العذاب الذي كان مقررا يعني عليه من صحة التعبير إذن فهذا نوع أيضا من أنواع الشفاعة قال المؤلف يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا النوع من الشفاعة يفعله محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يشفع في بعض من ارتكب هذه الكبائر فيخرج بإذن الله من النار ويدخله الله الجنة قال يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يعني هذا النوع من الشفاعة ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل يشاركه في ذلك غيره قال وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء إذن فهذا النوع يكون لكل هؤلاء المذكورين منهم الشهداء كما ذكر المؤلم ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد ست خصال للشهيد إذا ما ست خصال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع يعني ذكر منها فقال ويشفع في سبعين من أقاربه يعني الشهيد الذي يموت في سبيل الله يشفع في سبعين من أقاربه يوم القيامة إذن فهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يشاركه الملائكة والرسل والصديقون والشهداء والصالحون على المؤلف رحمه الله والقرآن والصيام شفعان لأصحابهما يوم القيامة وهذا ثبت في السنة قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان أي فيشفعان فيه إذن فالصيام والقرآن يشفعان ما يوم القيامة ثم قال وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لأبائه أولاد المؤمنين يعني الصغار شفعاء لأبائه ولهذا أيضا صح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات له ثلاثة من الولد من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من النار إذن فالإنسان إذا مات له ثلاثة من الولد وصبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله يعني شفع له يوم القيام وكانوا له حجابا من نار جهنم بل يدخل الجنة وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، فقيل له يا رسول الله واثنان يعني من مات له اثنان قال واثنان قال الراوي ولم نسأله عن من مات له يعني ولد واحد فقط. فالمهم أن هؤلاء الأولاد يشفعون لأبائهم يوم القيامة قال المؤلف بعد ذلك والإيمان بالحوض يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض أي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم قال حوض أو الإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا وأحاديث الحوض كما سبق متواترة ورؤية شفاعة والحوض إذا أحاديث الحوض متواترة أيضا ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر يعني فيه ماذا؟ يعني بقدر ما يسير الإنسان يعني شهرا كاملا قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء زواياه الأربع سواء إذن فهو مربع الشكل قال وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه الكيزان من يسمونه محنا كيزان هم؟ يقال كاز وكاز يعني فيه لغتان بالسي والزين قال وكزانه كنجوم السماء من يشرب منه لا يضمأ أبدا إذن فأهل السنة يثبتون هذا الحوض يثبتون هذا الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرده أو سترده هذه الأمة سترده هذه الأمة ولكن نبه أهل العلم هل أن أهل البدع والعياذ بالله قد يحرمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام أهل البدع قد يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم نكمل بعد الآذان شاء الله